Alfak, Alfak, merk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanallah, di Al-Qadr di de heerlijke nacht, di de heerlijke, di de heerlijke, di de heerlijke dag. Naar de heerlijke, di de heerlijke, di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 ارتكاب وكفت ذنة في الأرض مرحا مرحا ورطال من ألوان كبيعا فإذا جاء الله أبعثني عليكم جاء الله بأسا سبيعا بأس فجاء الله خلال الضوء ورطال deze verantwoordelijkheid is niet alleen maar een verantwoordelijkheid van de mensen die zich in het En is een het Wanneer de heer me ziet, dan heb ik hem en meer, ويذكر الله من الله ذي الله للمصالفات إنه له يا ربي شدد لي رجلي تمليه بالخشية والحياء واشني نسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني ينسيني in de hemel en op aarde en de de diepte en in de lucht en de aarde en in de hemel en en in de diepte en in de lucht de aarde en in de hemel en en in de diepte en in de lucht de aarde en in de hemel en en zij zijn niet zo klein als wij. We zijn zo klein als zij. We zijn zo klein als zij. We zijn zo klein als كان يريد العائز لك أجل ما Weet je يُرِيدُ رَبُّكَ أَن يُدْخِلَكُمْ فِي <تصفيق> الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ فَيَسْأَلُكُمْ مَاذَا تُنْفِقُونَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُلُكُمْ ni ta la ka bi su ta ha a mi waarom is het niet mogelijk om te gaan naar de stad waarin de stad waarin de stad waarin de stad waarin de stad waarin de stad waarin de de dan heb ik de wereld gezien, waar ik de wereld niet kan missen. Waar ik de wereld niet kan missen. Waar ik de wereld niet kan missen. Waar ik de يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا جِنِّيَّنِ لَنَا مِنَ النَّارِ وَأَشْهِدُوا عَلَيْنَا ثَمَّ رَبَّنَا مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا نَعْمَلُ وَإِنَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ إِنَّهُ كَانَ رَبًّا عَلِيمًا وَقَدْ كَرَّاتَ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 يُهْدِيهِمْ سُبُلَهَا وَيَشْفِعُ لَهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَيَدْعُو وَدَارَ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الْمَلَائِكَةِ فقال فغني صلاه الشفيعين السبيلا وقالوا اوجاكم بغالي وان تركوا الامير لم يكون خلقا جديدا ان تريدوا شديدا او deze is de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de de ويلي بيت تبتدي بعد الجنده وتغنون عيون الشندي عن طريق الله وعيون البيدي وعيون المسير عن الطريق والشيطان من جهد لهم ان الشيطان كان من سند من الله يا رب العالمين يا فَالدُّنْيَا كُلُّهَا لَكُمُ وَلَكُمُ وَلَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وما إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَجَعَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَخْلَفًا فَنَسِيَ خَلْقَهُ وَكَذَّبَ يَا إلا إلا رَبِّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ هَوَايَ إِذَا أَثْقَلْتَ عَلَيَّ ذَنْبًا فَلَا تُؤَاخِذْنِي وَاغْفِرْ لِي Samen En de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 en ik wil u niet zijn, dan is het niet aan het schijnen. Als zijn, dan is het zijn, zijn, zijn,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 وفرد الله على شكير من خلقنا كشب الله وإلا رجاء الله رسيود الله منه فمن أطلت كتاب مبينه فإلا إشاقرين كتابهم فإلا يَا مَنْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ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 ik wil het niet meer voor u als een man. Ik wil het niet meer voor u als een man. Ik wil het niet meer وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا We gaan naar de hemel, we gaan de hemel. en de hemel, we gaan naar de de de de إلا <سؤال> روحا أمر رضينا لا أكل <سؤال> كمير من الله <سؤال> إلا <سؤال> قليلا ولن يسرنا لنظهبه وفي الذي أحينا إليه كم من ملاك بجلك به وملاك الله إلا رسل كمير رضي إلا فضله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 أي أي ركبا في كرق في كرق في من اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُفْلِحُوا فِي الْآخِرَةِ وَلَن يُنصَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُرِدْ بِهِ شَرًّا يَضْلِلْهُ فِي الدِّينِ وَلَا يَا سَيْعَيُّ إِذْ جَارَهِ الْهَدَى إِلَّا أَيْطَالُ وَبَعَكَ اللَّهُ بَسَى وَسَلَى إِذْ أَرْكَانَ كُّارِ جِمَلَى إِكَتْهِمْ Samen met u, قمت لهم وجعل له محجل الله الرئيس فأدى يومون إلا كفراء إلا يومون كمسا يكون خزائر ورحمة مَا أَدْرِي كَمْ سَأُسَافِرُ فِي <تصفيق> بِلادِ النَّاسِ فَاسْأَلْ دَارِي لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَقَالَ وَهُوَ يُرَاوِدُهُ رَجُلٌ قَيِّمٌ De vrijheid van de vrijheid de vrijheid van de de van de de van de wa de naam van de en aan de heer van de glorie de Dit is de heer die zendt de heerschappijen. Waarom handelen we niet als